ومن دونهما مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ ربكما رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُزْدَهِرَتَيْنِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما رَبِّكُمَا فيهما عينان الطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولهجا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخضر وعبقري حسان فبأي آلاء بكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإبكران.